فقربه اليهم قال الا تاكلون فاوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فاقبلت امراته في صره فصكت وجهها وقالت فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم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 مسومة عند ربك للمسرفين فَأَخْرَجْنَا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آيَةً للذين يخافون العذاب الأليم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 ففروا إلى الله إِنِّي لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إِنِّي لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا